صلى الله وسلم عليه. المسير النبيه والمشراج المهين والهادي الى النور المصطفى. صلى الله وسلم عليه. معاشر الاخوه الكرام. لقد في هذه العشيه المباركه بعض من هذه ان نخبر وسطي الوفيه كان امام طبيعي رحمه الله احمد بن علي بن حجر الصناني رحمه الله كان امام العالم المشهور وناشئا كتابه فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري وافاد به القبول مع بعض المؤخذات عليه وإن كان لا يسلم عبد من الأخطاء نسأل الله أن يعفو عنا ويرفر لنا خطايانه إنهم جواد كريم وكنا قد وصلنا إن الإثناد ينتهي إلى الصحابي أو إلى التابعي ثم كأنه عرف الصحابي من هو فقال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخل لك لو ارتد ورجع كما في عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفسم العارمة نفي ضابة أطنابها الجزيرة ولفخ فيها الشيطان فارتد من يفتد وهلك من هلك ورجع من رجك وشعد من شعد من بقي على إيمانه ولم يتخل شيء لكن هاهنا يريد أن يعرف الصحابي ولو تحللت عدة يعني في صحبته في حياته كأن يكون ارتد ثم رجع ممن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكنه ارتد ثم رجع ثم مات هذا الإسلام يطلق عليه الصحابي قاية منه هذا الوصف المبارك ان تعرف العلماء من هو الصحابي تابعي وهو من لقي الصحابي كذلك مؤمنا ثم مات على ذلك ثم اتباع التابعين واتباعهم ومن تبعهم به لا يمجد اللهم اجعلنا منهم بمن تبعهم بإحسان كما قال الله عز وجل من مهاجرنا وأنصار وإنذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا نعم قال فالأول مرفوض الذي ينتهي للصحابي وما يقول قال الرسول صلى الله الموقوف كأنه وقف على الصحابي أن يقول التابع قال فلان قال عمر أو قال أوبهر كأنه من قوله موقوف عليه والثالث المقطور يعني الذي لم يصد إليهم ومن دون التابع فيه مثله كذلك لابد من الوصف كأنه اتصار السند دليل على صحة القول الذي سنقوله أو سيقوله الطائب إما إلى المصطفى مع اتصاد السند ورفعه كان يقول الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي رضي الله عنه عليه يسمى الموقوف وكأنه من فهم الصحابة من اقوالهم لكن لابد من انتصال السند ما بين الصحابي ومن نقل كان ينقل عنه البخاري او مسلم او مالك او غيره من العلماء قال ويقال الاخيرين يعني من دون التابع من دون التابع يقال له الاثر او المسند مرفوع صحابي ما ينظاهر الاتصال يعني اذا قيل مسند او اثر كأنه الى الصحابة رضي الله عنه هذا هو الصحيح نعم ثم ننتهينا من هذا من الاتصال الى الصحابي الى الرسول اولا ثم إلى الصحابة ثم إلى التابس ثم بعدها إلقادهم أثار أو مسانيد نعم قال فإن قل عدده ينتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الشديد يريد أن يبينه الشافر وهو استلاشة بين أهل العلم قال إن حفل عدده ما هو عدده الإسناد أو الأثر أو الحديث يعني قل عدده قل عدد رجاله فل عدد رجاله يعني كلما كثر الحدد أنه جاءنا حديث واحد بإسنادين هذا الأول الاول فيه خمس رواه والاسناد الثاني فيه ثلاث رواه فهذا إسناد في فرق بينهما بين هذا وهذا فاصطلح العلماء على ان من قل عددو مقابل اسناد حال واذا كثر عدد رجاله سمى اسناد الناس فإما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام بصفة علية كشعبة يعني ينتهي الإسناد إلى رجل هالم وإمام كأن يقول لما مسمد مثلا طولا أو يقول البخاري طولا من عنده أليس كذلك؟ هذا الإسناد إلى البخاري أو الإسناد إلى أحمد بن شمال أو إلى الشاهقي برجال ينقلون عنه وكذلك الرجال إن يكون علوة مثل الأول علو المطلق والثاني النسب النسبة إلى الرسول العالي شقيقة نسلة إلى شربة أو إلى مالك المصنفين ان غير طريقه وفيه البدل الموافقه ان يصح يعني كان يسمى البخاري من منชาวه بن المصلحين من غير طريقه يعني يصل الى احاديث البخاري من غير طريق البخاري هذا يسمى الموافقة كأن مع البخاري وغيره هذا كذلك ويأتي المشتدرك والمشتخرج المستخرجات المستخرج يأتي الى احاديث في احد المصنفات البخاري والترمذي ويخرج تلك الاحاديث غير طريق الترمذي او من غير طريق البخاري من طريق اخرى اما يتوافق معه او يكون انزل ويكون اعلى على حسب ما وصل الى المستدرك او المستخرج المستخرج اصلا لأن المستخرج هو الذي يخرج أحاديث الكتاب كما مستخرج أحاديث ذلك الكتاب من غير الطايقين قال لك وهي الرصول شيخي أحد المصنفين من غير طايقين من غير طايقين وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخي شيخي كرانك لانه استبدل هذا النار يعني دائه الطريق الى هذا من غير فقر ويستباء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين يعني يستوي الاسناد بالعدد يعني كأنه لما عرفنا الحروب والنزول تعرفنا الاشتواء هنا كأنه العداد متساوية نعم وقال وفيه المصالح وهي الاشتواء مع تلميذ ذلك المصن يعني يصل استخراجه وروايته للحديث للمصنف من طريق يواهق تلميله كأنه وصل إلى, الى الشيخ مباشرا وهو بينه وبينه مفاوز لكن عنده سناد يصل إلى إلى تلميل الشيخ وتعرر على من المصافر المصافر يقار العلو بأقسامه النزول والآن نتكلم عني شهر صبار النزول في الإسناد وهو كما قال البيقوني وكل ما قلت رجاله على وغده ذاك الذي قد نزلا ما قلف رجاله رجال إسناده أي إسناد حتى لو تروي عن كلام من عشيخ مثلا من لباس أو الألبان إما أنت فرواجهته اوجهت أو التلميذة اوجهت أو تلميذ اذا وصلك خبر عن الشيخ الالباني من تلميذ تلميذه ثم وصلك هذا الخبر عن تلميذه وكأنه جاءك اسنادان اسناد العالي واسناد النهدي واذا وصلت الى الشيخ انتعى صافحت تلاميذ الشيخ كأنك فلت تلميذة. هذه في المعلومات الإسنادية في هذا الباب الفوائد العظيمة التي تبين كيمة الإسناد لعلماء المسلمين حتى يتحفظوا في أخوالهم وفي أسانيدهم في كلامهم لا يقولون إلا بعلم أنه سيسجل عليهم وينقل عنهم